هل تسمعون ذاك الصدى هل تبصرون ضوءا بدا هل تسمعون صوت البلابل واصلا بعد المدى هل تسمعون ذاك الصدى هل تبصرون ضوءا بدا هل تسمعون صوت البلابل واصلا بعد المدى لا تسمعون ت ماذا كإلا الملتقاء لا تسألوا عن مجمع يجمع في القلب العداء لا تسألوا تتحيروا ماذا كإلا الملتقاء لا تسألوا عن مجمع يجمع في القلب العداء يجمع في القلب العداء في وجه كل من اعتدى لا تسألوا عن ملتقى في الخير ينضي والهدى حتى يصير كلهم في وجه كل من اعتدى لا تسألوا عن ملتقى في الخير ينضي والهدى ويظل يوهل جهده وله بتقوانا يدا لا تسألو تتحيروا ماذاك إلا الملتقى ويظل يغذل تقوانا يدا لا تسألوا تتحيروا ماذاك إلا الملتقاء ماذاك إلا الملتقاء إن لم تكن تعرفوا فسألوا أعالبهم ندا سترافؤ آدا وعضا ومجها هو مرشدا إن لم تكن تعرفوا فسألوا أعالبهم ندا سترافؤ آدا وعضا ومجها هو مرشدا ولكل أموره ومسددا إني أريد بأن أكون مع صفوف من اقتدى والكل فيه قائم بأموره ومسددا إني أريد بأن أكون مع صفوف من اقتدى مع صفوف من اقتدى في محمد وصحابه وعلى طريقه مهتدى إني إذا لمغادر فإلى طريق الملتقى